يا محب متعان جنس البشر، امحو اسمي انت أولاما غفار كن معينا فانا ممن عصار بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي تحسني وإليك الملتجة منك ألقى بالتجاه الفرجة فأعند ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي أنت تدعو الحطيء الغر والأسيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكون زنبي عظيم لك اتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من توحي رجا في القلوب منحاً أخوان اذا كانت تتوب أنت غفر الخطايا والزنوب فامحوا اسمي يا حبيبي يا يسوع فامحوا اسمي يا حبيبي يا يسوع في وادي الخطا فانظر الي واهدني طرق الهدى واشفق علي وانا كل سنائي ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع لك أهدي يا حبيبي يا يسوع يا كريم جاء من أعلى سماء لك حمدي كل حين في الصلاة وإذا ما جاءني يوم الوفاء لك نفسي يا حبيبي يا يسوع لك نفسي يا حبيبي يا يسوع